ja, maar je doet, lo je dek je lid kan, maar je doet, je je chen, ja boe je chen je chen, je met je olie, je تروح وياك من ريحة مني خايب بها اجركها اذ قلبك ضغمني او يا ابو اللي الليالي اذ قروي عني او خايب بها اجركها بله مكتلني يا ابو يا بله بعدتك عني في الدنيا عوجه بعدتك عني اي مني مني يا بويا لياخذك مني اي حسبالي بايس الموت ياخذك مني همني همني يا بس اجر أي بالكون بس هاجر لهم لي خذني خذني يا بويا للموت تخذني ما عيش تكون هوال يا موت تخذني <تصفيق> <تصفيق> باحظانتي ان ترتاح أفرا قبلني وبعد القرار you mm -hmm.